وَقَفْنَا عَلَى آثَارِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ في مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما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 تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن يبلوكم في ما